يا عليا ما إني الحق عليك مش إنت نذحت عني خليتهم حق عليك بتقولي الحق عليا ما إني الحق عليك. مش انت ندهت عاني خليتهم حب عنيك وابتل متلومي شوي متلومي اروح عنيك وابتل متلومي شوي متلومي اروح عنيك الايه الحق عليك شو مليون اه يا سماره ما ما فيش سي سمارة. فاتت صادق قلبي ما تزحر مليون ما ما فيش سي فاتت صادق متلمتلي مش شويه متلمتلي روح عليك ومتلمتلي شويه روح عليك ما حق علي؟, علي. علي, علي مش انت Tell them a little, tell them your heart. Tell them a little, tell هتحب عنك وتضب فيهم ويعيبي عليك أنا حفرح فيك وافرح ليهم وما لو شفت عنك حب عنك وتضب فيهم ويعيبي عليك أنا حفرح فيك وافرح ليهم علشان حتضب الكاز اللي بتسئل قول خلصت خلاص اللي انت بتعمله فيها علشان خاطر ام الكاس اللي بتسيئ الناس وحقول خلصت خلاص اللي انت بتعمله فيها وبدل ما تلومني شويه مكنتني اروح عنيك وبدل ما تلومني شويه مكنتني اروح عليك مش انت ندتها لي خليت الحب واني في كل الحال يا ما انت ندتها لي خليت الحب واني وبدأ المثل مني شوية مثل بيروح عليك وبدأ المثل مني شوية مثل بيروح